عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمن الناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرب فجاء اخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عن ابن عبات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال زبحت قبل ان ارمي فاومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل ان ازبح فاومأ بيده ولا حرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهن والكتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلان الغش فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليك ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفنون في قبوركم مثل أو قريبة لا أدري أي ذلك قالت أثنا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أثناء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وعما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أثماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وذكر الحديث علي ابن عباس قال إن وفد عبد القيث أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القر قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم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 ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله عن عقبة بن الحارث أنه تزوج بنتا لأبي إهاب بن عزير فأتتهم مرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فراتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فتألت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره باب التناوب في العلم أمر قال كنت أنا جار لي من الأمطار من بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصه فإذا هي تبكي فقلت أطلقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر عن أنس بن مالك إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال سلوني فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ربتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فتكت عن أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه باب عظة الإمام النساء وتعليمهن عن ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتب وذلال يأخذ في طرف ثوبه عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه باب كيف في يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان العلم وان حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم عن أبي تعيد الخدري قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما من كنا مرأة تقدم ثلاثة لم يبلغ الحنث من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت مرأة واثني فقال واثني عن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاتب حسابا يتيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي. فإنه من كذب علي فليلجي النار عن عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارق ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار عن أنس قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكم ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار باب كتابة العلم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر جاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لأبي فلان فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة عن أبي هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثرا غغط قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه باب حفظ العلم عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يسلو إن الذين أكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وَإِنَّ أبا هريرة كان ينزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسى قال بث رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال بما فبمنته فما نسيت شيئا بعده عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلع عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنفت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتركأ على عتيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم مروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عن الأسود قال قال لابن الزبير كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا فما حدثتك في الكعبة فقلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم فقال ابن الزبير بكفر لنقبت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون من ففعل ابن الزبير باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا وقال علي حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله عن أنت ابن مالك إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وتعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وتعديك ثلاثا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 قال إذا يتكنوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما عن أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة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 لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يتحي من الحق فهل عدد إذا احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أَوَى تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةِ قال نعم تيبت يمينك فبما يشبهها ولدها باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء كتاب, كتاب المضوع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضع قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو براب عن أبي هريرة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرى محجرين من آثار الرضو فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل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 عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له ضوء قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائف فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ابن عمر لقد رقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتيه مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يخلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يخلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستبرا القبلة مستقبل الشأ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكم قال هشام يعني البرد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام منا معنا إداوة مما يعني يستنجي به وفي رواية فأحمل أنا وغناهم إداوة من ماء وعنزه يستنجي بالماء والعنزه عصا عليه زج عن أبي قتادة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس بكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه وفي رواية إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغي لي أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا بروح فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرفت عنه فلما قضى أتبعه بهم عن عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال عن ابن عباس قال ترضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض وتنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه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 فلما توضأ عثمان قال فلا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصل الصلاة إلا غفر لما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفع ومن استجمر فليوتر فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فإنهم لا يدري أين باتت يده وفي رواية من توضّع فلتنصر ومن استجمّر فليطر عن عبد الله بن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى قوته وين للأعقاب من النار مرتين او ثلاثا وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم اذا توضأ، عن ابي هريرة قال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غفل ابنته اذ جأن بميامنها ومراضع الرضوء منها عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره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 فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يبه وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنث أو من قبل أهل أنث فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها عن أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره عن أبي هريرة قال إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا عن عبد الله قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبر والدبر وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الضائف وقال الحسن ان اخذ من شعره واغفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال ابو مريرة لا وضوء الا من حدث وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال أهل الحجاز ليس في الدم وضوء وبذق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأمصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو أقحط فعليك الوضوء عن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوب فقلت يا رسول الله أتصلي؟ قال المصلى أمامك عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل وصب الماء عليه وهو يتربأ فغتل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين عن يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترضى فقال عبد الله بن زيد النعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفق ثم مسح رأسه بيديه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 عن أبي جحيفة قال فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوبأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين. والعصر ركعتي وبين يديه عنزه وقال أبو موسى دع النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومجه فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرضا على وجوهكما ونحوركما عن المسور وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون على وبوءه. عن السائب بن يزيد قال ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمصح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة وترضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يترضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه عن جابر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميرات إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخبب من حجارة فيهما. فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتربأ القوم كلهم فقلنا كم كنتم قال ثمانين وزيادة وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه أهريقوا علي من سبع قرب لم تحل أغكيتهم لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتم ثم خرج إلى الناس عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل بالصاع إلى خمسة أمداد ويترضأ بالمد باب المسح على الخفين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخففين وأن عبد الله ابن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا ساد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره عن عمر بن أمية الضمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفة وفي رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفةه عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاف ثم صلى ولم يتوبح فالعمر ابن امية انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاف فدعي الى فألقى السكين فصلى ولم يتوضى عن تريد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالثويق فأمر به فتري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض ثم صلى ولم يتوضى عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناء فمضمض وقال إن له دثما باب الوضوء من النائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعت أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ باب الوضوء من غير حدث عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تطمعون قال يجزئ أحدان الرضو ما لم يحدث باب من الكبائر ألا يستتر من بوله عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فمعطرت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستطر من بوله وفي رواية لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فكثرها كثرتين فرضع على كل قبر منهما كثرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبثا او الى ان ييبثا عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيرسل به عن ابي هريرة قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا مماء أو ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين عن عائشة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه عن أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله باب البول قائما وقاعدا عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجدته بماء فتوضح وفي رواية رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتما شاء فأتى ثباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبيه حتى فرغ كان أبو موسى يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حزيفة ليته أمسك فتا رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما عن أثماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثور كيف تصنع تحته ثم تقرفه بالماء وتنضحه ثم تخلي فيه عن عائشة قالت جاءت خاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اختحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أكبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة عن عائشة قالت كنت اوصل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وَإِنَّ بُقَاعَ الْمَاءِ فِي ثُوَبِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَتَالٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْصِرُ الْمَنِّ فِي ثُوَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقَاعَةً أَوْ بُقَاعَ بَابُ أَبْوَالِ الْإِبْلِ وَالدَّوَابِ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا عن أنثى قال قدم أُناس من عقل أو عرينة فجتوى المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وأن